Book 2 62 62 задаваць пытанні 1 Пырань ал 1 вучыцца يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر وучни هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا ني я не لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا يطاط يسأل يسأل فيغصطو питаете هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا Не, لا لا أسأله مرارا. لا لا أسأله مرارا. Отказывать. يجيب. يجيب. Отказывайте, калі أجب من فضلك. أجب من فضلك. Я انا اجيب انا اجيب працаваць я штагль هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا так ён цяпер نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا Приходить يأتي يأتي Вы придете هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Так, мы зараз придем نعم سنأتي حالا نعم سنأتي حالا Жыць Яскон. Вы жывеце у Берліне? هل, هل تسكن في برلين؟ Так, я жыву ў Берліне. نعم, ана اسكن في برلين. نعم, انا اسكن في برلين.